يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قوله تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم قوله تعالى من ورائهم جهنم قد قدمنا الآيات الموضحة له مع الشواهد العربية في سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم الآية وبينا هناك أن أصح الوجهين أن وراء بمعنى أمام فمعنى من ورائه جهنم أي أمامه جهنم يصلاها يوم القيامة كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي أمامهم ملك وذكرنا هناك الشواهد العربية على إطلاق وراء بمعنى أمام وبينا أن هذا هو التحقيق في معنى الآية وكذلك آية الجاثية هذه فقوله تعالى من ورائهم جهنم أي أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء أوضح فيه أن ما كسبه الكفار في دار الدنيا من الأموال والأولاد لا يغني عنهم شيئا يوم القيامة أي لا ينفعهم بشيء فلا يجلب لهم بسببه نف ولا يدفع عنهم بسببه ضر وإنما اتخذوه من الأولياء في دار الدنيا من دون الله كالمعبودات التي كانوا يعبدونها ويزعمون أنها شركاء لله لا ينفعهم يوم القيامة أيضا بشيء وهاتان المسألتان اللتان تضمنت هذه الآية الكريمة قد أوضحهما الله في آيات كثيرة من كتابه أما الأولى منهما وهي كونهم لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا فقد أوضحها في آيات كثيرة كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وقوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى وقوله تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة الآية وقوله تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وقوله تعالى يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية الآية وقوله تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وقوله تعالى عن إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الايه وقوله تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الايه وقوله تعالى ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار وقوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقوله تعالى في المجادلة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا الآية والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقد قدمنا كثيرا منها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك وأما الثانية منهما وهي كونهم لا تنفعهم المعبودات التي اتخذوها أولياء من دون الله فقد أوضحها تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى في هود وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وقوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وقوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وقوله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة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 ولا ينبئك مثل خبير وقوله تعالى واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقوله تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء الأولياء جمع ولي والمراد بالأولياء هنا المعبودات التي يوالونها بالعبادة من دون الله وما في قوله وما كسبوا وما اتخذوا موصولة وهي في محل رفع في الموضعين لأن ما الأولى فاعل فاعل يغني وما الثانية معطوفة عليها وزيادة لا قبل المعطوف على من في معروفة وقوله ولا يغني أي لا ينفع والظاهر أن أصله من الغناء بالفتح والمد وهو النفع ومنه قول الشاعر وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثا وواراك لاحد فقوله قل غناء أي قل نفعا وقول الآخر قل الغناء إذا لا قل فتا تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعد فقوله الغناء أي النف والبيت من شواهد إعمال المصدر المعرف بالالف واللام لأن قوله قول الأحبة فاعل قوله الغناء وأما الغناء بالكسر والمد فهو الألحان المطربة وأما الغناء بالكسر والقصر فهو ضد الفقر واما الغنى بالفتح والقصف فهو الاقامه من قولهم غني بالمكان بكسر النون يغنى بفتحها غنى بفتحتين اذا اقام به ومنه قوله تعالى كان لم تغنى بالامس وقوله تعالى كان لم يغنوا فيها اي كان لم يقيموا فيها وأما الغنى بالضم والقصر فهو جمع غنية وهي ما يستغني به الإنسان قال رحمه الله رحمة واسعة وأما الغناء بالمد والضم فلا أعلمه في العربية ثم قال وهذه اللغات التي ذكرنا في مادة غنية كنت تلقيتها في أول شبابي في درس من دروس الفقه لقننيها شيخي الكبير أحمد الافرم بن محمد المختار الجكني وذكر لي بيتي رجز في ذلك لبعض أفاضل علماء القطر وهما قوله وضد فقر كئلا وكسحاب النفع والمطرب أيضا ككتاب وكفة إقامة وكهنا جمع لغنية لما به الغناء بهذه الإشارة من المؤلف رحمه الله نأتي أيها المستمع الكريم على نهاية لقائنا هذا آملوا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته